دفقها تضمن يار ديلومن امان امي اعظم ديلمك ديلم شار ابو حنفه محتدر ديلمك ديلم شار ابو حنفه محتدر دفقها تضمن دين عمان إمامي عزم دعي لمكا دعي لمشار أبو حايفا محترم دعي لمكا دعي لمشار أبو حايفا محترم سوفي سعدينتك والمر سنت د تقوا امر د تقوا امر هو فأني في لا ترك دنيا إمام العرب والمهجم فأني في لا ترك دنيا إمام العرب والمهجم فالفقاء تبال يا اعظم داعي لمك داعي لمشار ابو حنين فمحتارا لمك داعي لمشار لم ابو حنين فمحتارا داعي سوری دجنان پردے دنیا پر مالا در رحمتوں ہر قدم پردے دنیا پر مالا در قدم دم دپقا ہتپن یار دینومان ميازا دعي لمكا دعي لمشار أبوحا هيفا محدارا دعي لمكا دعي لمشار أبوحا هيفا محدارا واركا راق بدا ما زهار دپا <مسطفى> امام رب العالم دستروار است مستپا <مسطفى> امام رب العالم چشم دپا قاحت بمان یار دین اومانی امام اعظم أبوح عيفا مختارا دعي لمكا دعي لمشار أبوح عيفا مختارا دعي شان دل تا حمد المرشد الاولیاء رنگ دا ماشد دار تور تم حمد المرشد الاولیاء رنگ دا ماشد دار تور تم دپ قهات دي العمان إمامي عزم دعي لمكا ودعي لمشار أبوحاني فمحترم دعي لمكا ودعي لمشار أبوحاني فمحترم دي أحمر دي مذهب دي دا پاک تکنی بے کامیر دی اخوار دی مظلو بیر دا پاک تکنی بے کامیر مقامی زمرد اولا کڑمسی پھقط بہ ہر دم مقام سنردی والا کڑمسی پھقط بہ ہر دم دپقا ہا تبن یار دین و ایمان میں ازمان أبوح عيفا محترم دعي لم كار دعي لم شار أبوح